جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين هل لفظه نبي ورسول من باب إذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت آه لفظة آه النبي والرسول ليست من هذا الباب لانه ليس كل نبي رسولا ليس كل نبي رسولا والرسول أعم من النبي الرسول أعم من النبي فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسولا نعم يقول بالنسبة لما ذكرتم من تعريف النبي ألا يشكل عليه أن في بني إسرائيل جاءهم اكثر من نبي وبعضهم قتل الانبياء وهذا يدل على انهم كانوا مخالفين وليسوا بمؤمنين آآ آآ هؤلاء النبيون هؤلاء النبيون الذين بعثوا في بني اسرائيل كانوا يحكمون بالتورات كانوا يحكمون بالتورات ومعنى ذلك انهم يبينون ل يبينون لبني إسرائيل أحكام الله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتابه جل وعلا التوراة فهم مبعوثون لقوم يؤمنون بالتوراة وأنها من عند الله تبارك وتعالى وكانوا يحكمونهم يحكمون بالتوراة وكانوا يحكمونهم بالتوراة فهم بعثوا لقوم يؤمنون بالتوراة. لم يبعثوا لقوم مخالفين. لم يبعثوا لقوم مخالفين. وإنما بعثوا لقوم يؤمنون بكتاب الله تبارك وتعالى التوراة. وحصل عندهم انحرافات في فهم التوراة وبدع وظلالات ومخالفات ونحو ذلك. فكانوا يحكمونهم بالتوراة. فهذا مما يؤكد هذا المعنى ولهذا نجد في الآيات أن التكذيب أن التكذيب أن التكذيب ذكر في وصف الرسالة دون النبوة كذبت قوم نوح المرسلين لأن الرسل يبعثون بدعوة بوحي إلى قوم مخالفين وكل من النبي والرسول كل منهم مرسل كل منهم مبعوث كما مر معنا في الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فكل منهم مرسل وكل منهم مبعوث بعثه الله سبحانه وتعالى لكن الرسالة بالإطلاق الرسالة بالإطلاق وذكر الرسول بالإطلاق هذا إنما يخص به من بعث برسالة لقوم مخالفين مكذبين نعم يقول هل الجن يدخلون في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا دل على بعثه النبي عليه الصلاة والسلام للثقلين الإنس والجن آيات عديدة فهذه الآية فيما تعلق بالناس وهناك آيات في القرآن شرط إلى بعضها ومنها سورة الجن بتمامها فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين وقد جاءه نفر صلى الله عليه وسلم من الجن لما خرج عليه الصلاة والسلام من الطائف جاءه جن من أهل نصيبين وتقوا به واستمعوا القرآن ورجعوا إلى قومهم مندرين نعم يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم أن يقول اللهم اجعلني للمتقين إماما أو أن هذا من الاعتداء هذه الدعوة ذكرها جل وعلا في أوصاف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان فذكر لهم أوصافا عديدة وأعمالا عديدة ودعوات مباركة يدعون الله سبحانه وتعالى بها ومنها دعاؤهم الله جل وعلا بهذه الدعوة واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ومعنى اجعلنا للمتقين إماما أي وفقنا لأن بالمتقين ممن, ممن هم قبلنا لنكون قدوة للمتقين بعدنا لنكون قدوة للمتقين بعدنا فمعنا وجعلنا للمتقين إماما أي وفقنا يا الله للقيام بخصال التقوى كل مسلم مطلوب من أن يسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق للقيام بخصال التقوى وخصال الإيمان ولا يكتفي بالدعاء بل يتبع الدعاء بذل الأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله فيدعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقه للقيام بخصال التقوى حتى يحققها ويطبقها فإذا حقق خصال التقوى أصبح إمام للمتقين أصبح اماما للمتقين، فهذه دعوة عظيمة مباركة ذكرها الله سبحانه وتعالى في جملة أعمالي وصفاتي ودعواتي عباد الرحمن، نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله الخله لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فما ما جاء من أن أبا بكر خليل خليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لو كنت خليلا لاتخذت بكر خليلا فابو بكر رضي الله عنه وارضاه مقامه معلوم ومكانته عاليه ومنزلته رفيعة وبيانا لمقامه ومكانته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكر في حق أبي بكر رضي الله عنه قال لو كنتم متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخيرهم ومقدمهم رضي الله عنه وارضاه بل إنه رضي الله عنه وارضاه خير. أتباع الأنبياء أجمعين فهو, عليه فهو رضي الله عنه أرضاه أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء وقد ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عداء النبيين هذا يدل على أن صديق الأمة رضي الله عنه هو أفضل أتباع الأنبياء وإذا كانت أمته عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس وفي الحديث خير الناس قرني وأفضل قرن النبي عليه الصلاة والسلام الذين بُعث فيهم هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ومناقبه وفضائله رضي الله عنه كثيرة محفوظة في دواوين السنة وكتب الحديث بل إنه رضي الله عنه مما خص به أنه من دون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نص على صحبته في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم بالنسبة للموضوع الخلة أحسن رأيكم لو مسألة الصحابي هل يمكن أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل كما قال أبو هريرة حدثني خليلي أو خليلي الخله هنا الخلة يعني شده المحبه شده المحبة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه المراد بها هذا المعنى المراد بها هذا المعنى شده المحبه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحق على كل مسلم أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على النفس والنفيس مقدمة على النفس والوالد والولد والناس أجمعين نعم. يقول حفظك الله زوجتي تتبع بعض الطرق الصوفية وهي طريقة تجانية وإذا كلمتها في هذا الأمر تغضب فما نصيحتكم لي كيف أوجيها وادعوها؟ أنصحك. اولا بكثرة الدعاء لها أن يصلحها الله وأن يهديها والدعاء مفتاح كل خير والهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي جل شانه من يشاء إلى صراط مستقيم فأنصحك أن تكثر الدعاء لها أن يهديها الله جل وعلا وأن يردها إلى الحق وأن يدلها للصواب وأن يعيذها من الباطل تكثر من الدعاء لها والأمر الثاني أن تعتني بدعوتها فتجمع لها بين الدعاء والدعوة وهذا خلاصة ما يطلب منك في حقها الدعاء تسأل الله جل وعلا أن يهديها وأن يصلحها وأن يردها إلى الحق والدعوة والدعوة هذه ايضا شانها عظيم فتحتاج منك اولا إلى حصانه بالعلم و عرفه بالهدى والحق الذي بعث به النبي عليه الصلاه والسلام حتى إذا كلمتها ودعوتها وبينت لها فتحرص اولا على العلم و والتفقه في أمور الاعتقاد ومسائل التوحيد والسنة حتى تكون دعوتك لها بعلم وببصيرة قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة وأيضا يحسن في هذا المقام أن تقرأ ما كتبه أهل العلم في نقد مثل هذه الخرافات و الأباطيل وأيضا الشركيات والبدع والانحرافات التي عند أرباب الطرق وأيضا مما أنصحك به في هذا المقام مقام دعوة زوجتك إلى الهداية أن تهدي لها هدية وأنصحك بهدية ثمينة أدلك عليها ينفع ينفعك الله بها وهي كتاب للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله من علماء المغرب والكتاب اسمه الهديه فننصحك أن تهدي لها هذه الهديه كتاب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله هدية ال الهديه الهادية لفرقة الفرقة التيجانية أو قريبا من هذا المعنى الهدية الهادية لفرقة التيجانية أو طائفة التيجانية فأنصحك أن تهدي لها هذا الكتاب والشيخ تقي الدين رحمه الله كان في بداية الأمر تيجانيا وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية للسنة وأصبح علم من أعلام السنه فكتب هذا الكتاب نصحا لأهل هذه الطائفة طائفة التجانية وكتب عنهم كتابات كثيرة لكن كتابة الشيخ تقي الدين الهلالي وهو من علماء المغرب رحمه الله تعالى كتاب شخص عرفهم ونساء على هذا على هذه الطريقة ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فكتب عنهم نصحا لهم عن معرفة ودراية بتلك الطريقة فأنصحك أن تقتني هذا الكتاب وايضا أن تقرأ اولا ثم تهدي لزوجتك وترغبها في قراءته، ونسأل الله عز وجل أن يهدي كل ضال إلى الحق والهدى نعم الله إليك يقول هذا سمعت رجلا يقول المدد يا رسول الله وأنا لم أفهم هذه الجمله ما المراد بها المدد يا رسول الله معناها أي أطلب منك يا رسول الله أن تمدني وتمدني تتناول كل ما قام في قلب هذا الطالب من معنى فقد يكون طالبا هداية قد يكون طالبا جنة قد يكون طالبا نجاة من نار قد يكون طالبا فرج هم قد يكون طالبا تفريج كرب صلاح حال إلى غير ذلك ونبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليعلمنا طلب المدد من الله بعثه الله ليعلمنا طلب المدد من الله وكان هو صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وجميع شؤونه لا يطلب مدده وعونه إلا من الله وهو عبد لا يطلب منه المدد عبد صلوات الله وسلامه عليه لا يعبد المدد يطلب من الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم المدد من الله المدد والعون والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى فهو الذي يمد من شاء بتوفيقه بتسديده بعونه يتفضل جل وعلا على من شاء فالمدد يطلب من الله عز وجل فقول القائل مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان أو ادركني يا فلان أو الحقني يا فلان أو نحو ذلك من السؤالات والطلبات كل ذلك من اتخاذ الأندات مع الله والشركاء وهذا الذي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام والنبيون من بعده بأبطاله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا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 من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والايات في هذا المعنى كثيرة وهو صلوات الله وسلامه عليه أمضى حياته يدعو الله ويسأل الله ويستغيث بالله ويطلب المدد والعوم من الله ويعلم الناس ذلك يعلمهم دعاء الله وسؤال الله وطلب والطلب من الله تبارك وتعالى ويحذرهم من اتخاذ الانداد والشركاء وإذا أعطي شيء من خصائص الله أو نحو ذلك غضب وأنكر ذلكم أشد الإنكار صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده فالشاهد أن مثل هذه الكلمة هي من الشرك ومن الالتجاء إلى غير الله والدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم تلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فسمى جل وعلا الاستكبار عن دعاء الله استكبارا عن عبادته لأن الدعاء عبادة بل هو أعظم العبادة وأشرفها فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله ومن عبد غير الله فقد أشرك نعم شاء الله إليك يقول ذكر شارح الطحاوية مصطلح تسلسل الحوادث تسلسل العلل ما المراد هذا المصطلح الذي ذكره الإمام الطحاو... الإمام بن ابن في شرحه للعقيدة الطحاوية وفصل المراد به في موضع الحديث عن هذا الموضوع بما يناسب المقام في المتن متن الطحاوية تعمدا أعرضت عن الحديث عنه وطالب العلم المتخصص مثل هذه الدقائق العلمية و. التفاصيل يجدها في مضانها ومحالها من كتب أهل العلم بيانا للحق ودحضا للباطل ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح شأننا أجمعين وأن يهدينا جميعا إليه سراطا مستقيما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين